لا أكفّر عن عنهم سيئاتهم ولا أدخل أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عدده حسن السواب لا يهونك تقلّذ الذين كفروا في بناء فتاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند وَاِنَّ مِن اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ, إليكم وما أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ قَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِ